يقول هل يسن في الذكر المطلق عقده بالأنامل أم يكتفى في ذلك بالتلفظ به أم يكتفى في ذلك بالتلفظ به الذكر المطلق الذي لم يقيد بعدد لا يحتاج فيه الذاكر إلى عقد الانامل عقد الانامل يحتاج إليها لضبط العدد إما عشر أو ثلاثة وثلاثين أو مئة أو نحو ذلك مما ورد فيحتاج الى عقد الأنامل لهذا الغرض أن يضبط العدد الذي أمر بعده أما في الذكر المطلق فيسبح ما شاء ويهلل ما شاء ويحمد ما شاء ولا يعقد الأنامل لأن عقد الأنامل في مثل هذا المقام لا حاجة إليه فتعقد الأنامل في الأذكار التي طلب من الذاكر أن يأتي بها في عدد معين عشر أو ثلاثا وثلاثين أو مئة هذا يقول ما صحة هذا الدعاء الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي دل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه وأن من قالها مرة واحدة سخر الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة هذا الأحاديث من الأحاديث التي لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قد نبه على ذلك ابن القيم في قواعد قعدها في هذا الباب في كتابه المنار المنيف في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف فمثل هذا الأحاديث الدعاء وبمثل هذه الصيغة وبمثل هذا الثواب لا يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول هل ترفع الأيدي بالدعاء خاصة بما رفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يديه أم هو عام في كل دعاء الجواب أن مسألة رفع اليدين في الدعاء أو عدم, رفع أو عدم رفعهما الأمر في هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما بين ذلك أهل العلم القسم الأول ما جاء في السنة أي ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع يديه ما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع يديه فهنا نقول السنة أن تدعو وترفع يديك السنة أن تدعو وترفع يديك هذا القسم الأول القسم الثاني ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع في يديه في الدعاء فهنا نقال يقال السنة عدم رفع اليدين ولا ترفع الأيدي حتى و و و وإن كان المقام مقام دعاء و و ورفع اليدين من أسباب الإجابة لكن لا ترفع الأيدي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع مثل ذلك دعاؤك في صلاتك في التشهد على سبيل المثال تدعو ولكن لا يجوز الرفع دعاء ولا يجوز أن ترفع يديك فيه كذلك الدعاء في الخطبة والخطيب يخطب إذا دعا لا يرفع يديه لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في خطبته ولم يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه فهذا القسم الثاني الأمر أو القسم الثالث الدعوات المطلقة التي لم يرد فيها رفع ولم يرد فيها ما يدل على عدمه فالأمر في هذا القسم واسع كما قال العلماء إن شاء الإنسان رفع وإن شاء, ر... وإن شاء لم يرفع ولكن لا يقول من السنة أن أرفع أو لا ولا يقول أيضا من السنة الا ارفع أرفع الأمر في ذلك واسع و... و... وإن رفع أحسن لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء هل قول القائل يشهد الله من من الحلف بالله هذه الصيغة ليست من صيغ الحلف هذه الصيغة ليست من صيغ الحلف لكن قول القائل يشهد الله أو يعلم الله هذه أخطر من الحلف كما قال العلماء أخطر من الحلف يعني لو قال الإنسان على أمر من الأمور وهو غير صادق والله إنه حصل أو قال في, في الأمر نفسه يعلم الله كذا فهذا أخطر من, من الحلف أخطر من الحلف لأنه ينسب إلى علم الله عز وجل ما يعلم الله عز وجل خلافه وهذا خطير جدا خطير جدا هذا يعني خطأ في حق الرب عز وجل وفي في حق صفاته سبحانه وتعالى وعلمه الذي أحاط بكل شيء علمه فان يقول يعلم الله كذا أو يشهد الله كذا والأمر خلاف ذلك فهذا من أخطر ما يكون والعلماء يقولون هذا أخطر من الحلف يقول لأي كتاب تنصح بقراءته يحتوي على الأذكار والأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة التي تختص بالصباح والمساء المؤلفات في هذا الباب كثيرة المؤلفات في هذا الباب كثيرة ومفيدة ونافعة ومن المؤلفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا وكتاب الوابل الصيب لابن القيم وكتاب تحفة الاخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيرها من الكتب التي ألفها أهل العلم والعلم العالم إذا جمع قد يورد حديثا يظن أنه صحيح ويرى غيره أنه ضعيف ويكون في إراده مخطئا ف يعني لا يلزم من الإحالة إلى الكتاب أن يكون الكتاب سالما تماما لا بد من يعني وجود شيء من الخطأ أو بعض الأمور أيضا التي فيها اجتهادات لأهل العلم فعلى كل حال أمثال هذه الكتب كتب قيمة ونافعة وإذا تنبه الإنسان إلى ضعف حديث ما يتركه ويستغني بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه هذا يقول ما الفرق بين القلب الغافل وعن ذكر الله والقلب الله عن ذكر الله على كل حال الله ينشى عنها الغفلة، الله إذا إذا له الإنسان وشغل واشتغل بالملهيات والصوارف ينشى عن عن لهه غفلة قلبه عن ذكر الله تبارك وتعالى، فيتدرج الأمر بالإنسان في أمور له وأبواب له خطوة خطوة إلى أن يصبح والعياذ بالله في وقت ما إن لم ينجه الله ويسلم يصبح من الغافلين. يقول قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة وقال لا تجعل بيوتكم قبورا أيهم أفضل أصلي الضحى والنوافل في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة أم أصليها في البيت عملا بالحديثين الجواب في حديث آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين